ואני מברך כל הציבור הזה, כל אלו שבאו להשתתף, אני בגיל מאושון. (מחיאות כפיים) והתימנים כולם, אין תאריך. أنا يعيبي شئيش لي داري فيه <صفح> أحسن لي دخلان دانوداقا أحسن لي هيا لتاريخ شو هيا كيثر منمي بشي تشاني على خلال علامة هو هيا بشبيلي آبه حسيني ويأتي لأباه موحاة أباً أحسنني ويأباه الشينا شاني لو أشكح هذا شاهيان موحاة وأني أريد كلام بيوم شكتنتي شاني أريد حيلاني دوتيين حريضهم لا معنا نفسهم عليهم بارا كلهم ومفرمت كلهم نحن لو مفرمتين أفا أخذ لألك أثر إعلامي شرطيلي يدبرين لو يسنع أفا أخذ بالبناشا الثناء ومحشوبة الرؤوس هل مطمطمات هلاب هل هلاب نحافظ تمشي بشاريخ هل حيام هل حيام أني ياثر بريم الكلم أني ياثر بريم الكلم شعني كما بكيل شمونا عند مياه سناني لما شعلينا بكلام اما تو رسولي يدبرين التسنى افأخوذ التسنى افأخوذ التسنى افأخوذ التوم الدم دائما اللي بشلوخا لم يكن للمشيش للشيني لم يكن لخطر تستكيل عن المشيش للشيني كذلك قالت من نيم إلهو ده, ده رفوعات لكل أحد وأحد ليش الرسالية بري لالسنات كثبت تروا وحبتها نعم يا أخوكم أخو باشد كائب لشيني أني مرقش إمشمش هو كائب لا أني مرقش الكائب لك ربع خود على بالرافع إمشا ماشنوخا الرجل صلى الله نوع كائب الرجل شليشتها كوابتها وانه مرقش كاللو شنهم كوايا كأخوه صرخنيات كأخوه صرخنيات ايتب كلها اخد واخد اني مش اصالي روح اني سمع واني محلة اني اتماحلة واني سمع لما شليح ما يكالش مرحبا شليح شليح شليح أين أفعى خاضي وخال لها الزيقل الشامي من البناء كذوب قرور هالجابر شير ضحب آلام عدو مقليلة همو بضايا إلهي القرش بارك هو يحيد وميوحاد نحن باية يوضعي مشا الله باية باية علم هزاق باية علم عبا افاني براح اني اوهي مثكت شرمني بزبان شعهيه طيلين اختي هم تتتر بالطيلين اني مجزيني لازاد معمد دوش اللي افاني براح مكودش برخوا افاني برخوا بكل مقام اني لا لازاد معمد لا تزمي المدوش اللي واني لا بحيد اني لا بحيد بشم عبران مشا متحد هو لا بدح بالشم مشا الدائق هو لا بدح بالشم مشا التاني هو لا بدح بالشم انا امر لكل اهم شاني بري بكل شيئين لي بلّب بتمكّل التباري مهيني كلها مسفارشة لي خلّق واسب كل آرات إسرائيل واني مبارك كل عام بلّبش واني تراثاش ما اعربش عني كل عام اني رسّب كل, كل عامي وبرّهين אמן, אמן, אמן.